بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فتكفوا عدوي وعدوكم هولياء تلقون إليهم بالموده وقد ذكروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم قرجتم جهادا في سبيلي والجضاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أختيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبين إن يقول يكونوا لكم أعداء ويبسو بيئكم أيديهم وألكنتهم بسوء ووجهوا له لن تنفعتم أرحامكم ولا أولادكم يوم الكيامة يفتر بينكم والله بما تعملون بطير قد كانت لكم كسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا قرار منكم ومما تعبدون من دون الله كبرنا بكم وَبَدَا بيننا وبينكم العداوه والجراه أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لَكَ وما تملك لك من الله من شيء ربنا عليك توسلنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ربنا إنك العديد الحكيم فقد كاناكم فيهم مسوة حدنة لمن كان يرفض الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديكم منهم موذة والله خبير والله غفور رحيم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتخسطوا إليهم إن الله يحب المخسرين إنما ينهق الله عن الذين قاتلوكم بالدين الدين من دياركم وظاهروا على إخواجكم أن تولوهم ومن يتولهم فردائك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتم الله انهم مؤمنات والله اعلم بالايمان وان علمتموهن مؤمنات فلا تردهنهن الى الكفار لا هن هُمْ نقل لهم ولا هم مَا لهم ولا عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتنوهن وجومهن ولا تنسفوا بعظم الكوافر واتألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذابعهم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فادكم جيد من أزواجكم إلى الكفار فآقدتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واتقوا الله الذي فِي به مؤمنون يا الْأَرْضِ النبي وَهُوَ الْعَزِيزُ المؤمنات يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ولا يأتين بَيْنَ يفترينه بين وَلَا وأرسلهن ولا يأتينك في معروف, يأتين معروف فبالعهن واسترخذ لهن الله إن الله رسول رحيم جاء أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قضب الله عليهم لا تتولوا قوما ورب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الغفار من أصحابكم